اه اهلا يا اختي اا أه... ايش أه... أه... هقد أه... انت اسمك روان صح <تصفيق> الزرده أه... انا خلاص اسمي زادك روان اسمي زادك اا ازه انت من صادري أه... روان روان, روان. <تصفيق> ناي خلاص والله عندي شيء ايش اقول انا لا ادري بس احب ان معك واشوف اخبارك كذا و يعني اسأل عنك اليوم ازدد يعني اشوفك احب اشوف كذا تضحكين و يعني خلاص اشكرت أنا oh, yeah. عندي شيء يقول أنا اكرهك <تصفيق>